اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى هذا وقد الحبيب بسيره مرضيه وما اتى عصيانا شرعه عين الله من ادبه احسن تاديب النبي محسناً ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا. صلى الله عليه ذا همة وججاعة وتوزر ومكارم لا لا تحتفظ صلى الله عليه, صلى الله عليه. ما الأمين له المهيم طانا والله عليه جلبت به الأم تزور أباه في طيبه إذ بها الحمام كانا والله عليه والمصطفى في بطنها وقد أسى عليه جس من سنه الآن حين رجوعها فحباه عبد المصطلح حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الحمام فضمه عم مل العب عليه جنانا صلى الله عليه فطبته في الخمس والعشرين حازت لها عاليا ومكان. لوضع الحجر الاسود في الكعبه في حيث ابانا صلى الله عليه وسلم العزل العدل ووزعت سبحان من علمه و اعانا يا ربنا اصلي على عدل كبير بن Thank uh you. -huh. Uh -huh.